15 év, 15 év. والله <سلم> ما لا علمنا إلا مع الممتلكين والممتلكين بعد ذلك هذا مشهد إلا كوارك المجلس الثاني من شرح كتابة العرب وطبع فضلنا تتكلمنا في محاضرة همس حيث الوقت إن شاء الله من يسعى أننا نراجع ما تكلمنا عنه في المحاضرة الماضية الماضية أكيد نص شيخ حتى لو في نص ما يحضر زوره شن ما فيه فهم ما في التزام فمتبع. بس. نعم. التزام؟ أنا كذا وكنت عايزين اسمه بس دخله إنه يحضره. أنا عادي اسمه الله سمع شو شو. الشيخ عايز نصها بس خدت المكتبة. سواء أنا مخادش جيت في المكتبة. وإن شاء الله في نص المكتبة يا أخي في إن شاء الله أحس دخل راضي ما كل إخوة طبعا تكلمنا بالأمس وكلنا تتكلمنا عن المياه وتكلمنا عن الجساد كلنا إخوة الماء الماء اللي الماء اللي يجوز الإنسانين يظاهر في زكابه والصلاة والماء ولكن الطاهر في نفسه المطاهر لغيره وإن الماء ده إما أن يقرأ عليه إما أن يخلطه طاهر أو يخلطه نجس شوف طبعا معضلة الهامس إذا خلطه طاهر حكم الماء لا موش طاهر إذا, إذا خلطه طاهر يغلب عليه يغلب عليه وأخرجه عن الطاق الكمام خيراً يبقى أصبح ماذا؟ يبقى الماء طاهر لكن ليس مطاهرة ونفعش أغتسل به، ونفعش أتوضى به الثاني إذا كان الماء الذي خلطه لم يخرجه عن إطلاقه يعني لا يزوى في اسم الماء فيه الماء في بعض الصابون، الماء في بعض الورد، ماء في بعض المرق لكن إن غلب عليه وخرج عن إطلاقه أصبح ماء صابو، ماء ورد، ماء غسيل هذا كل ما لا يجوز الإنسان أن يتظهر فيه القسم الثاني إن إذا نجس نطر في نفسه نعم وقلنا هو مطاهر في نفسه غير مطاهر لغير بهذا الماء الذي خلقه مطاهر إن لم يخرجه عن إطلاقه الماء نفسه طاهر لكن هل هو مطاهر لغيره لا ليس مطاهر ليس ليس مطاهر أنا لا يوجد إنسان يتوضع ولا يرتسل القسم الثاني من ماء نجس إذا خلطه نجس لأ أنا قلنا إذا خلط إذا خلطته طاهر معانا ماءه مظلم خلطه طاهر لو أخرجه عن إطلاقه ينفعش نتوضى بي ولا نغتسل فيه إذا خلطه طاهر حتى لو تغير اللون أو الطعم أو الرائحة لكن لم يخرجه عن إطلاقه بل ماءه طاهر يبقى جزء إحنا نتوضى منه ولا نغتسل فيه إذا خلطه نجس ولازم نفصل إذا كانت النجاسة كثيرة, كثيرة. وش نجاسة كثيرة ولا قليلة في الموضوع النجس نقول إذا غيرت النجاسة أحد الأوصاب الثلاث اللون أو الطعم أو الرائحة القليل والكثير واحد نجس رأس يا شباب ليحنا من ده الموضوع ده مهم طيب إذا خلاص هنا نجاسة غيرت اللون أو الطعم أو الرائحة بحكم الماء نوعين؟ نوعين نوع نوعين نوعين نوعين قليل والكثير واحد طيب عنده فلاص يبقى الدفس الأمس درس اليوم إن شاء الله طبارك وتعالى لازم نعرف حاجة للأبل لما نتكلم في درس اليوم. الأصل في الأشياء. أني قلنا بعمق قول ما نعرف الأصول. نارى الوصول. تعرف ما نتجنبنا في القاعدة الأخلاقية. قلنا الأصل الإنسان اللي يكون ساكت ولا متكلم. ساكت ساكت ساكت. هو ساكت. لذلك لو أنت شفت واحد ساكت ما تقولوش أنت ساكت ليه. لكن لو شفت واحد بيتكلم تسأله تقولوه أنت بتتكلم. أنت بتتكلم مين. الأصل في الأشياء الطهار. نتعرف الاصل الاصل في كل شيء ان هو ايه? ان هو طهب. امتى نقول انه نجس? لو نص يعني نص الجدال او السنة ان هذا الشيء نجس. يبقى الاصل في الشيء ان هو ايه? ان هو طهب. لما نقول ان الشيء ده نجس يبقى لابد يكون معه ايه? معه دليل. من الشارع قلت الله دليل كده لانا بصوص لبقى المسلة قال ان هذا بانه ايه? بانه نجس. روسيا إخواني البداية أنا بقول في كل لين يبقى حديد يقول لك ال ال الأصل لك البراء الأصلي البراء الأصلي هو ايه؟ أنه قاهر أنه قاهر. يا بأول حاجة في الكتاب اللي تلقطها كلام اسمه ليه؟ ال الأسئلة صار جمع صو صو هو ما بقي في الإناء بعد الشرب سواء شرب منه إنسان شرب منه حيوان شرب منه حكم الماء المتبقى بعد الشرب. ش شرب منه إنسان، شرب منه سباع، شربت منه النمل، شربت منه الكلاب، الخنازير، هذا حكم الماء المتبقي بعد شرب ه هذه هاي هذه أشياء. نحن نقسم القسم الأول القسم الأول الآثار الطاهرة، صار الق طاهرة، الصوئ الطاهر، لكن طبعا هذا نقوله يعني هذا ليس نجسا، يعني لو شرب منه يبقى لازم تفوض منه، تبتسم منه، تشرب منه ماذا ؟ ضهر وليس وليس نجسا. أول شيخة سؤر الآدمي سؤر الآدمي يعني ما بقي في الإناء بعد شرق الآدمي لما نقول آدمي سواء كان مسلم أو كان كان كافر سواء كان رجل ومرأة صغير كبير إحنا كنا الآدمي وهنا سؤر المسلم ولم نقول بسؤر ليه؟ سؤر هنا ما قلنا الآدمي قال ابن قدامة في المغني سور الآدمي وعرقه في معرض كلام عن صور الآدمي فهو ظاهر وصوره ظاهر كان مسلما أو كاثرا عند عامة أهل العلم وفي ذلك أدلة منها قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس المؤمن في المسلم تقول معك في ذابة ذلك الهدوات إن المسلم لا ينجس وإن المؤمن لا ينجس الروتين صحيح هل سيخوة؟ إن المسلم لا ينجس وإن المؤمن لا ينجس وفي رواية إن المسلم لا ينسى حتى رواية المفروض عندك عندك المسلم ولا مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم في مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم مسلم قال مسلم مسلم الله مسلم مسلم في مسلم مسلم مسلم مسلم يا مسلم مسلم مسلم قالت مسلم مسلم فقال مسلم حيضتك ليست مسلم الشيخ أنا ولده، قلنا النبي لنأكلني الشيء، قلنا أنا حائط هذا حائض فيه في يدي، بدلنا ال ال ال الادمين وإلا لو كان نجس يبقى المطرم إنه حائط، والله خلاص يدي نجس، بس لا تناول النبي صلى الله عليه وسلم الشيء وهو فيه وهو في المسجد، والرسول كان محجوراته بجوام المسجد ومتسق المسجد وذهب على المسجد وباب خارجي لباب خارجي بس، والرسول في المس يقول أنا نحنا وليني، بس دعيشة ظنت أن الحائط نبيس لا تصديق تلاو النبي صلى الله عليه وسلم وهي قال النبي صلى الله عليه وسلم ان حضرتك ليس بيد او في يد ايضا عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت اشرب وأنا حائض ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في موضع فيه فيشرب واتعرق العرق العرق هو يعني اللحم اللي باخده منه ايه باخده منه بعض الشيء وانا حائض ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فامو على موضع فيه وهذا حديث صريح ونرى ماذا كان يفعل البي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم تشرب الإله فيضع النبي فامو في نفس لأنه في عادات وهذه من عادات اليهود اليهود إلى حارة المرأة أو كانت مفساد لا يجالسوها ولا يؤكلوها ويظن أن الشيء الذي تلمسه المرأة يصبح نجسا والأسف بعض الناس تجد في هذا لو امرأة فساء في البيت يعني وضعك يقول لك لا يدخل في هذا البيت ولا يكون فيه ولا يشرب ولا أن المرأة تنوله شيء وإذا حارت المرأة هذا ليس من, من الإسلام سيد عيشة هو ذو في النبي صلى الله عليه وسلم ورسول يضع تشرب في الناعة يضع فاهو في الموضع الذي شربت من وعيشة رضي تأكل القطعة لله يضع فاهو في الموضع الذي أكل من وعيشة رضي الله عنها وهدف من حسن صنيع النبي صلى الله عليه وسلم مع مع نسائه. وأما القول بظهور سؤل الكافر في الأسباب الآتية: للمسلم هو راعي الأسرة عيشة مسلم أبو الكافر وربنا بيقول النمل مشتركونه نجس. وحنا الأصل طهارة هو أثبت في القرآن بأنه وإيه؟ بأنه نجس. نقول يا أخ وأما القول بظهور سؤل الكافر يعني إناء اللي شرب منه بطرس ولا شرب منه حنة ولا شرب منه أي واحد كده خلاص. فهل حكم الماء اللي تشرب هراه ألا لا؟ الماء اللي يشير الدنيا دفع تختصي الدنيا ترضى به؟ نقول بأنه مطار للأدلة الأولاً التمشي مع القاعدة المعروفة الأصل في الأعياد الضهار تلقا لنا ذلك ما أبنى مردى يدراسك الأصل في الأعياد أنها ظاهرة ثانياً مخالطة المسلمين للمشركين وإباح الدبائعهم والزواج منهم إحنا مش أباح لنا ربنا سعادة نأكل من دبائع المشركين طب لو كان السؤر الذي يشربوا منه نجس أو هم النجس يبقى اللحمة اللي بيمسها ولا بيمسكها هادي ألغة ايه؟ هادي ألغة تصبح نجسة طيب والزواج منهم يقولوا تزوج معنا صانية كل ما يرمسها يغتسل ولا, ولا كل شيء تشرب منه طيب هتحدوروا الأكل والطعام ماذا سيفعل ولا نعلم أنهم كانوا يغسلوا لشيئا مما أصابتوا أبدانهم أو ثيابهم وأما قوله تعالى إنما المشركون نجس، فلا يراجع منه نجاسة الأبدان. النجاسة هنا هو نجاسة حسية، نجاسة معنوية، يعني نجاسة حسية، نجاسة, نجاسة معنوية، يعني نجاسة اعتقادهن، باعتقاد نجس، ليست نجاسة، ليست ليس مثل المشرك للرسوس الواسلة، لما ربق خمامة المثال في المسجد، هل هو نجس؟ لماذا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في سليم في المسجد؟ لماذا الرسول كان يستقبل الوفود في في المسجد؟ كانوا قال مصافحه وسلموا عليه. بأخوة هذا لما لا يقول أحد بأن لا بأن صو إنما نجاسة نجاسة الاعتقاد اعتقاده من إسقاله بكثير في تفسيره وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس البدن والذات لأن الله تعالى أحل الطعام عن الكتاب. قال ابن توزيذ زاد من سيف علم التفسير وقد نقل ثلاثة أقوال في الآية. والثالث أنه لما كان علينا اجتنابهم كما تجتنب الأنجاز لما كان في الشرع ودين ميتة تجتنب النهود والنصارى صاروا بحكم الاجتناب كالأنجاز وهو قول الأكثرين وهو صحيح وقول الأكثرين وهو صحيح يبقى يخوى سؤر الآدمي حكمه وبأنه مطاطع مسلم النصراني يهود رجل إمراء كلنا نقول هذا بأنه إيه؟ بأنه مطاطع خلاص طيب اما لما تسأل. قد قول المره ترب انما تش يقول نجس انما يلجاس اي اي سماعويه ليس نجس الامر الثاني من الاساب صقر ما يؤكل لحمه ما يؤكل لحمه زي الايه البقر ماعز النوق هذا كله مما يؤكل مما يؤكل لا عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم سن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم بي يدور ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال إني لتحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يسير علي لعابها يسير لعاب النبي وهو وهو يسير ناقة النبي صلى الله عليه على أنس وهو هو يسير ناقة النبي صلى الله عليه فسمعته يقول إن الله قد أعطى كل الذي حق حقه ألا لا وصية لوارث هنا طبعا الكلام ده جاء في سبل السلام والحديث دليل على أن لعاب ما يؤكل لحمه الطاهر قيل وهو إجماع وهو أيضا الأصل الأصل هن الأصل الأشياء اللي الطاهر فذكر فذكر الحديث فذكر الحديث بيان للأصل ثم هذا مبين على أنه صلى الله عليه وسلم عدم سيلان اللعاب عليه ليكون تقريرا نبغى في الدافع دعاء الدم بنزل على أناس هذا طبعا، وذاك النبي هو شخص بدونك ولا، وهذه سقوط النبي هذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ أنه طاهر، والقاصح نون في الأشياء أنه أنه طاهر، القاص القاصف أنها أنها طاهرة، ورأى العلم أن طهارة روى ما يؤكل لحمه، فالقول بطهارة صلي أو لا، عما الذي روى ما يؤكل لحمه، روى فيما خُز من العلم بهما التي تؤكل أربعة أنه طاهر. ما بلوك اللي بلوك بلوك بلوك ما بقوله أن يقول إيه أن يقول إيه أن يقول إيه الثالث صقر الهرة هرة ليه ليه قط عن كمشة بنت كعبي بن مالك وكانت تحت أبي قتادة لأن أبا قتادة دخل, دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى أصغى يعني أمان ربهم يتوضم هنا فجاءت هنا تشرف فأصغل فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورقت قلوبهم جاءت القطة تشرف لها هنا يعني قربوا لها أمارها هنا لأجل أن تشرب حتى شربت قالت تبشى فرآن أمروا إلي فقال أتعجبين يا ابنة أخي فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ليه؟ وشنا طبعا إحنا هنا جبنا الهرة لأن ماإحنا قلنا ماله اللحم طازم، فده هرة ليوكل اللحم، ليوكل اللحم لسه ثبت ثبت بالدليل بناءه بناءه بناءه إن بعد كده أخذوا صور السباع وجوال الطير وكله طبعا إيه شو اسمه ذكور بعد ذكور وعند ود بن صالح الدولارات بن نمار عن أمه عن مولاتي أرسلتها بهاريسة هاريسة طبعاً هي ما الطواف طبعاً ووافين عرفوا مطوافاتهم ببش أسير عشان ما افتح إلا طوافين عرفوا مطوافات يعني التي تكثر الدخول للبيت بس. تدخل تكثر دخول ليه تدخل البيت عشان تتحسين مكة كل واحد ليه أكثر من الناس بس إنه نجيب شخير البيت طبعاً في أرسلتها بهاريسة وهاريسة طبعاً ليه هي هو الحب المهوس قبل أن يطبخ إلى عائشة فوجدتها تصلي فأشارت إليها أن ضعيها فجاءت الهرة فأكلت منها وساتر بعام جاءت الهرة فأكلت ذي فأكلت منها فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة من الأكل عائشة الله ما أكلت في مكان من أكلت منه ذي الهرة فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إنها ليس من نجس إنما هي من الطوافين عليه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضحه، فضحه من عناية شربت منه ليل، التي شربت منه هذه القطعة، فإن يتوضأ يتوضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه. في طهارة السؤل الهرّة قال التمزيز رحمه الله هو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعدين مثل الشافعية وأحمد لم يروا بسؤال الهرّة هذا طاهر. يبقى ده اللي هي رسول الضاهر وما تذكرنا الأسار النجسة ويكون في ذلك أولا سؤر الكلب ومن أدلة على ذلك قول صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في القناة يا عليكم فليغسله سبعا إحنا هنا أصل الأشياء الطهراء يبقى الأصل في لعاب الكلب وصور الكلب أنه طاهر لكن لما رسول قال إذا ولغ الكلب فيه فليغسله سبعا لم يفعل كما فعلت القطة قال إنها من الطوافين عليه يبقى ده قد يغسله سبعه دليل انه ايه انه نجس وان لما كلفنا النبي صلى الله عليه وسلم شقته ان احنا ايه ان اؤمر بغسل قال بعض اهل العلم ولو كان صوره طاهراً لم تج لم تجز اراقته ولا وجب غسله ان هيجوز ان ولا ان ان وجاء في سبل السلام الاراقه والاراقه اضاعه مال فلو كان الماء ظاهرا لما أمر باضاعه وقد نهى عن إضاعة المال وهو ظاهر في نجاسة فمه يعني فم فم الكلب وفي حديث أن يغيرت الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور ونائي أحدكم إذا ولغ فيه الكلب يغسل سبع مرات البولة هن بالتراغ يغيركم بالتراغ يعني يغسله بقية الإذن الغسلة وقوله صلى الله عليه وسلم طهور تدل عليه كان نجس لمن طهور ونائي أحدكم بديل أنه كان نجس بدل أنه لم سبع مرات أولاونا بالطراب أصبح أصبح قاضية الثاني من الصالة النجسة سؤر الحمار ودلوه ذلك قول صلى الله عليه وسلم في خدم الحديث بالأمس كلمة في النجسات عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائم فقالت أكلت الحمر ثم جاءه جائم فقالت أكلت الحمر ثم جاءه جائم فقالت أفنية الحمر فأمر ملادياً فلادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحم الحمر الأهلية الحمر الأهل هو في البيت يجب أن تشوفوا هذا لكن الحمار الوحشي حكم أكله جائز الحصان حكم أكله جائز حديث في الصحيح مسلم اسمه الله عنه قال إنهم ناحوا خيراً وأكلوا منه وأكلوا هذا جزء يؤكد. واحد يؤكد، وحترضوا له في النهاية لأنه يؤكد. هل جزء واحد يتبخو في في الأضحية؟ مستشف. يعني هذا تفضل متبخ خروف بآلفين جنيه، يممكن يتبخ أصال تمن ومائة ألف جنيه ولا مئتين ألف جنيه؟ المجزأ نقول لعنة لأن الأضحية لابد أن تكون في بهمة الأعناق. ربنا ذكر ثمانية أزواج من الإبل اثنين ذكر رمس ومن الضأن اثنين. من المعز اسني ومن البقر اثنين ذكروا ليه والانثى والجاموس يدخل مع مين يدخل مع البقر أنا ويتقسم في واحد يبقى دول دي الاصناف اللي بتديبس فيها ايه طب هل في واحد يضحي يذبح عطيه لابنه غزالة مثلا والغزال ده لحمه طيب وبدل ما يعني اذبح خروف ولا معز اجيب له مثلا غزال وطبعا طعمه طيب وعشان اخوه ياكله هل تجوز؟ تجزيوه؟ <تصفيق> لا تجزيوه. <تصفيق> لابد العبادة أن توافق الجنس اللي حدده مين حدد الشرع. إذا الفطر الفضر تخرج صاعة من طعام. هل يفعط فلوس حفلوس؟ ما ينفعش. إذا المال؟ ما ده حفلوس. كيف فضل الله ما ينفعش. يبقى لابد العبادة أن توافق الشرع فين؟ كنا في الجنس اللي هو حدد هول حدده الجنس معين ما تخرج مريض تخرج من الجنس المعين. فطبعاً فقال النبي صلى الله عليه جاء فقال الأثنيت الحمّ فأمر منادياً فنادى بالناس: إن الله رسوله ينهايكم عن اللحم الحمر الأهلية فإنها ريجس ريجس يعني نجس بناءً بناءً فوفيات القذور وإنهرت فوق باللحم وكل نجس إخوة اللعاب المتولد منه نجس شربة الحمّ المكان فلا يجوز هذا ما تشرب منه ولا ولا تستخدم في أي شيء هذا من أصبحه أصبحه نجساً فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى ضلحة فنادى إن الله ورسوله إنهايانكم على الحم الحمر فإنها رجس أو نجس وقال الترجزير رحمه الله في سننه باب سؤل الحمار وأورط على الحديث ليه السابق يبقى من أساء من صار نجسة سؤل الحنزين قال تعالى قل لا أجل فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتاً أو دم مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس رجس يعني ايه؟ يعني نجس أو فسقه الهلة لغير الله البيت واستدل من العلماء على نجاسة لحم الحمار واستدل من استدل من العلماء على نجاسة لحم الحمار بقول إنها رجس فالخنزير أولى بهذا الوصف أولى بهذا, بهذا الوصف وكل شيء ثبت نجاسة لحمه يحكم بنجاسة سؤره كل شيء حكم إنه لحمه نيدس، بس الصور المتولد منه نيدس، وكل شيء لا يأكل لحمه سوى الهير. يعني هم الهير عشان دلهم خاص. يحكم ب يحكم بنقاسة دي، يحكم بنقاسة دي سوري. خلاص؟ <تصفيق> كل شيء لا يأكل لحمه سوى الهير يحكم بنقاسة سوري. النقاسة هنا اللحم بعد ما سل في الدائرة. هو واحد لا على يده على حمار لا احنا احنا دعاب دعاب, دعاب. و... ما ما تبين ولا ولا ولا هو سوء يقول لي سوء لي دعاب, اللي... اللي... دعاب. واستدلنا استدلنا على جسد لحم التماث لحم التماث اقصد. ليس هو هو واحد محيلة. محيلة. محيلة. ده حيات المقصود. نعم. نحن المرادة هنتكلم عن الصغر. ما بقي هنا بعد الشغر. اللعاب متولد مني. خلاص? <تصفيق> اللعاب متولد مني. انه هو هو. ازا كان حر ما اكله. يبقى بالتالي اللعاب متولد منه. لكن هو هلقرى ما كونه? لا. ابن اللي بركبه بي ربيه في البيت وبيدمسه. خلاص? زي اللي كذب مثل. رب عنده كلب كذب للحراسة. هو احترس بس من منوعار منوعار بعد كذا رابعا سؤال السباع السباع يفضو عن ما يقع له ويه ما يق يطلق على ما له ناب من السباع ويعدو على الناس والدواب يعدو عن يفترس ما له ويه ناب ويعدو على لي على الدواب وعلى الناس فيفترسها مثل الأسد والذئ والنمر والفه وما أشبهها ما أشبه هذه هذه الأشياء طبعا طبعا من البهائم العادية ما كانت ذاتها مخلب من الأدلة ما أبوها عبد الله بن عمر يضع عنهما قال سوء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينبه من الدواب والسباع فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء كلته نمح بالخبك في لفظ الذي ينجسه شيء قال البني رحمه الله في تأمين منا صفح السبع وعين ونغر قال ابن تلكماني في الجوهر النقي والظاهر هذا يدل على نجاسة سؤل السباع السباع إذ لولا ذلك لما يكن لهذا الشرط فائدة، ولكان التقييد به التقييد به التقييد به رائعاً. ذكر النووي نحو في مجموع مجلد الأول صفحة 173 طبعا والذي جاء في المجموع تجا من منع الطهارة بسؤال السبعة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاه وما ينوبه من السبعة والطهاره فقال إذا كان الماء الذي لم ينجش قال فقارف دل على أن الورود السباع تاثير في تنجيس في تنجيس الماء احنا بنقول ان ايه اولا يكن الطاهره ما كانش ان زباله قناتين او لم يبلغ او لم يبلغ قناتين بعض الاشياء طبعا ما لو ظن انه نجس وليس ليس سبعه الطبقه بعد كلامنا كده عن ايه عن الاثار الطاهره اللي صار الايه <تصفيق> النت ده ال العنصر الثاني في درس اليوم ما يظن ضمن انه نجس وليس كذلك في بعض الاشياء الناس بتعتقد انه نجس ولكن ليس ده ليس نجس اولا خدوا يا شباب السبع ده سؤاله سو... سو... جل... نجس نعم. مش. السبع والله اولا المني منى الناس بتظن انه نجس ليس نجس اللي قلت ان المني اخو خلاص هذا مخالف للأدلة التي وردت. إحنا قلنا الأصل في الأشياء في الطاهر إلا إذا ورد نص يقول بأنه يخرج بأنه نجس ولن يخرج كل لأن مني نجس. طيب مني الذي يخلق منه الإنسان؟ سمي نجس. بعدين سمي خلقة ووجود من شيء إيه؟ شيء نجس. تا أنت مش فصل لكيده ده بالأنبياء. تقول الله طبعا هذا نجس طبعا هذا واحد نحنا منحناه. فهذا طرعا ولذلك فستطرى لهم الأدلة على ظهارتي ما دوريه على القمر والأسود أن رجلا من نزل بعائشة رضي الله عنها فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة إنما كان يجزئك إذا رأيته أن تغسل مكانه فإن لم ترى نضحت حوله ولقد أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه هذا ليس لما يفرق يا أخوة قالوا نجس لغص لو نجس لا وفي روايته قدر عليني وإني لا حفظ من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابس بضفري ومن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان ملئا نجسا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال أبو ريسة المزير رحمه الله عن الفرق وقال غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم من الفقاء مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمر وإسحاق قالوا في المني يصيب الثوب من جزئه الفرق وإن لم يغسل وعن عيشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلط يعني يمير المني من ثوبه بعرق الإذخير عرق الإذخير طبعاً قالوا حشيش يعني ضيب الرائحة ثم يصلي فيه حطه من ثوبه يا بس يصلي فيه. وأن عطائن على ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في المني يصيب الثوب أمنه عنك. قال عدوهم بعود أو إذخف إنما هو بمنزلة البصار والمخاط. من هذا الحديث سنة وصايا على شرط الشيخين وهو منكر مرفوع كف وضعيف. معنى الكلام ده يعني الحديث لا يورفع للنبي صلى الله عليه وسلم. إنما هو من قول من الله بن عباس. موقفا عليه مش مرفوع لبين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص يا أخوة؟ طيب يبقى هنا قد إنما هو بمنزلة لي البصاق والمخاط. هل البصاق نجس؟ هل المخاط نجس؟ كده. تبي تزيله من الثوب؟ يعني استقدار الله. لكن لو صلى به لو احتلم في ثوب ثم صلى بهذا الثوب الذي احتلم بعد ما خدسه ووو ولم ينزلع بهذه الثياب حكم الصلاة؟ لأن الن الن النعيم ناعم. من يظاهر وليس وليس نجد سن. وقال ابن حزم في محله مسألة مئة وثلاثين والمني ظاهر في الماء كان أو في الجسد أو في الثوب ولا تجد إزالته والوصاق مثله لا فرق. فجاءت سؤال السلام وقال الشافعي من يظاهر واستدل على ظاهره بظاهرات بهذه لا بهذه بالأحاديث. وقال وحديث غسل محمول على الند وليس دليل النجاس. يقولك ده إن يغسل يدغس له دليل إنه مندوب يندب غسل لكن ليس واجب الغسل فقد يكون لأجل النظافة لإزالة الضار ونحوه وهي مقايره تشلوه بالبوزارق والمخاط دليله على ظهارته أيضا والأمر المسح بخلقة أو إذ الخير لاجل إزالة الضار يعني الشيء المستقر منه ما يبقى موجود في لي في الثوب فبقاو في صوب المسجد وقال لي وسلم أجزاه وهي مسحو وقد ورد غسل منية كما البعض ليه بعض النصوص رأسيهو قال شيخ الإسلام ومن المعلوم أنه لم ينقل أو لم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحد من الصحابة بغسل المنية في بدنه وثوبه فعلم يقينا أن هذا لم يكن واجبا عليهم وهذا قاطع لمن تدبره فيش كلام تاني الأصل إلى شيء هي ورد انه بأمر واحد قاله ليه يجب ان تقسل وهذا الامر يا اخوة هتعوم فيه البلد وكل الشباب يعدونهم ده ليه ثانيا الخمر الناس بتعتقد ان الخمر نجس ولكلو الخمر هساق في التوب وانه اجيب شيء اشيء منها حتى بعض المشايخ قال لك الله ده الواحد بيصلي ومعه علم السجاير فالصلاة حرام ليه؟ لان طبعا اللي فيها بالخل فيها طبعا بعض الخموع في تصنيعها ودي نجسة يا أصلا أنت هذا الأمر إيه؟ أنها عمد حرام تدخيل حرام تقول أنت الإنسان تقول له بأصراتك تبطل أنت ماشيك معك شيء نجس وهل الخمر نجسة؟ أنا أشعر بهذاك وذلك الأمر أصل في العيان وليس هناك دليل على نجاستي مش دليل على الخمر أما قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلاب والرجس من عمل الشيطان في اجتنئوه لعلكم تفرحوا إنما الخمر الميسر الميسر اللي هو <مؤس> ايه؟ القمار والانصاب للأصناق والازلام للأقداح رجسوا من عمل الشيطان. طيب هل يا اخوة الضمير اللي رجع على مين؟ كلهم. هل كلهم؟ طيب عنوها لو كلهم. هل يا اخوة الازلام ناكسة؟ لو واحد ميسك الاقداح دي صوت ناكاسة؟ هل لو ميسك الصلم هذا اصابتنا ناكاسة؟ هل لو الانسان ميسك اللي هل أصبته نجاسة؟ لا إنما هي نجاسة هين؟ حتى قل رجس من عمل الشيطان علوين. هل رجس من فقر قل رجس منين؟ من عمل الشيطان وعمل الشيطان فين يا إخوة؟ في القلب عمل الشيطان هذا؟ نهنوين مش حس ولا تعامل الشيطان بيتمسكه؟ تود عمل الشيطان؟ لا إن إنما هو شيء شيء معنا خلاص؟ او الشيطان تحكوا لتسنبع الجنادة؟ آه؟ نحكم سبب الجناية لكن من إحنا مأمورين من من هذا هو عشان تعرف تعرف الدين ليس بالعقل يبقى المني الطاهر تغتسل والمزي نيس تتوظف ولو بالعقل يبقى الأمر طيب المرأة حامل تأخذ الصيام ولا تأخذ الصلاة مع إن صلاة أخر الثاني بعد تبين لي تماربته ومع علمنا بطلقة لو كان دينه بالره إذا كان المسح على أسفل الخوف أعلى من ظاهر أو أولى من ظاهر من اللي بيصيبه الطراب اللي بيصيبه أسفل مش الأعلى إذا تمسح فين؟ تمسح أعلى أو تمسح أسفل؟ تمسح فين أعلى لديه ليس بلايه؟ ليس بالره وزيك إنت المطروح الحال طيب لماذا تقبل هذا الحجب وترجم هذا الحجب؟ نقوله طبعا أنه إذا أنت مضالب ليه بالاتباع تصيبه؟ وكذلك ضرورة تحريم إن كلمة ريج استعمل نجاسة فقمية للحسية وإلا لازمنا من ذلك أن نحكم بنجاسة الإنصار أسلاح كذلك التأو وكذلك التحريم لا يقتضي النجاسة وإلا لازمنا الحكم بنجاسة الأمهات توقف الكلام ده ولكن لو قلت إن كل شيء حرام نجس هل حرم ما تعرفه أمهات وبنات وأخوات محرمين عليكم. فلو كل على حرام تبقى نجسة يبقى أمك حرام طق حرام كل بد تبقى حرام لا يلزم من شيء حرام اللي هو النجسة لا يلزم من الشيء يكون يكون حرام بأنه, بأنه نجسة والطعام المسروق ولا يقال بنجاسة واحد أكل سر سر شيء مثلاً مود السير مسروق حرام لكن هل الأكل طعام نجس؟ لا ليس نجس فلو ليس ليس نجس جاء في سبل السلام والحق أن الأصل في الإعلان الطهارة وأن التحريم لا يلازم النجاسة إن الحشيشة محرمة آهرة الحشيش. الحشيش؟ <تصفيق> حشيش أعرف حشيش حتى أعرفه حتى أعرفه أبو ضعيف <تصفيق> <تصفيق> أنا قلت كنت أشوف بس مين اللي فينا الحشيشة قالوا أنها حرام لكن هذه هي نجسة نجسة طيب الحشيشة بس ولا البنج ولا مش عارف عاق السامية مش عاق الشيء كل حكم مسكر حرام كل مسكر حرام قليل ولا الكثير هلاص طيب لكن هاليا نجسة ليست نجسة قال فإن الحشيشة محرمة ظاهرة وكذلك المخدرة والصموم القاتلة لا دليل على نجاسته وأما النجاسة فيلازمها التحريم فكل نجس محرم ولا عكس شبعت يقول لكل نجس يبقى محرم حلو لهم الطيبات وحرم عليهم الخباك لكن كل حرام ليس نجس بين طرفات يبقى كل نجس حرام وليس كل حرام نجس وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع الملع الملامستها على كل حال فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم فإنه يحرم لبس الحرير والذهب ومطاهران ضرورة شرعية فهل فلأه الحرير حرام هل هو نجس؟ لأنه ليس نجس الذهب حرم للرجال، نجس؟ ليس نجس ولما وقع الخبر هنا مقروم بالأنصاب والأزلام كان ذلك قليل نصارف لمعنى الربسية إلى غير النجاسة الشرعية وهكذا قول تعالى إنما المشركون نجس هل نجس برضو؟ نجس مع نجس بعد كده ثالثا مما يظن أنه نجس وليس بنجس روث وباو لا يؤكل لحمه يؤكل لحم زليل؟ أبقار ماعز أن أنا سيد رحم الله قال قدم أناس من عكل أو من أرينة فاجتووا اجتووا طبعا يعني قالوا اصابوا رداء او وباء او استوخموا المدينة بجاء الناس من عكل او من عرنة للنبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم لنا بلا قاح لقاح هو ايه؟ انو قدوات الالباء الناقل اللي فيها ايه؟ الناقل لنصره قصمي صباحه 7 5 5 5 يا عندك انت 7 رائد لا باور ما ياكل لحم عن انس رحمه الله قال قدمه ناس من حكر أو من حرينة في التو التو قلنا ليه داء أصابهم أو استخوم المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقاح القاح اللي هي النوق ذوات الألبان ناقة ب يحلب منها لبم وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا يعني في الأرض يعني هما هما كانوا مرضى فرسول أمر لهم بناقة ف ب بتحل من اللبن فلما صحوا يعني صحة بيتهم يعني صبحوا يشوفوا من المرض هذا قتل راعي النبي صلى الله عليه وسلم بس. نعم, نعم والبول البان والأبوال الحدث في البخاري لا صدامة الحدث في من الحدث في البخاري ومسلم في البخاري ومسلم فطبعا فلما صحوا قتل راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم ثم يحأخذ الأنعام برضو لي التي الل كانت مع هذا الراعي، فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جئ بهم، فأمر قطع، فقطع أيديهم وأرجلهم، وصمرت، صمرت يعني عارف نيل يجيبوا الشكلة، مصباح، عضو في عينه، عيونه، راس صمرت هي عيونه. لبس، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. هذا هو طبعاً. شدينا كم بس كلام مقالبه وقلابه. هؤلاء سرقوا وقتلوا وكفوا بعد إمام وحوار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث زحنا على بخدمه إين؟ إن هما شربوا من إين؟ ألبامها وأبغالي. فلو كان البول نجس لما أمرهم ليكون سلم عن شربه. أبوال هذه الإبل طبعا يأتي المستشرقين والنبعض يقول لك يعني هو الكلام ده في بخالي دي ما ينفعش يعني زي الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر أغلاق ويشرفهم أبوال وإبال يعني بالهذا هذا هذا السبت ولا يثبت شيء كونك لم تقتل هذا عندك أنت اللي برضو العلم أثبتهم الدليل قاطع أني شفاء بأبوال الـ الـ الإبل وبيه وبألبال لك الناس ترعى فيه طلع في الصحراء اشتروا عذب في, في البيت لما تأكل من الـ من الجره الاول <تصفيق> الاشواك والاعشاب اللي تكون في الايه في الصحراء فهل هذا يكون ايه طيب هذا اخوي الحديث خصوصا مثلا كيف عاملهم بذلك يجيبوا السيك والمصمار اللي وقعوا فيه في في عينين هو يا اخوي هذا الأمر جزاء ما فعلوا بالرجل قتل الله. اقرا انت ماذا فعلوا بالراعي خلاص فقتلوا الراعي وفعلوا بذلك ثمروا عين الراعي أيضا، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ يعني أنتم مر، فعمرك النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الراعي يقوم على خدمتي وكلهم يحلب لكم في الصباح ويحلب لكم بالمساء وفي الآخر يقتلونه ويفعل بي يمثلوا بجسد ثم ينطروا هذا القصاص. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما كما فعل من جنس العمل الذي فعله هل ضل؟ ماذا الله تبع انت ظلم وانت انت فقعت عين انسان متعامل بالمثلية انت قتلت انسان تقتل وهذاك لو انسان يقرأ علم هذا عندما تقتل انسان انت تحكم على نفسك بقى تحكم على نفسك بقى تحكم على نفسك بقى على نفسك بقى طيب شو اللي عن ضروري طبعا جاءت الفتاوى سئل عن بول ما يوكل لحمه ضع الفتاوى للشيخ الإسلامية وسئل عن بول ما يوكل لحمه هل هو نجس فأجاب أما بول ما يوكل لحمه وروث ذلك فإن أكثر السلف على أن ذلك ليس بنجس وهو مذهب مال وأحمد وغيرهم ويقال إنه لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجس ذلك مش حد من الصحابة قال أنه نجس بل القول بالنجاسة ذلك قول محدث لا سلف له من الصحابة، فقد بسطنا القول في هذه المسألة في كتاب مفرد وبيّن فيه بضعة عشر دليلا شرعيا، وأن ذلك ليس بنجس، و.. والقائل بتنجس ذلك ليس معه دليل شرعي على نجاسته أصلا. ذكر الشيخ السامي دنيا في في هذه الفتوى، وفيه أيضا، يا إخوة، ما ثبت أصفاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على راحلته نبي طاف على الراحلة طاف بالراحلة فين؟ ادخلها المسجد الحرام وطاف بالراحلة وادخلها المسجد الحرام الذي فضله الله على جميع بقاع الأرض ومعلوم أنه ليس على الدواب من العقل ما تمنع به من تلوية المسجد المأمور بتطهيره للطائفين والعاكفين واللوكع السجود فلو كان فلو كانت من نجسة لكان فيه تعرض المسجد الحرام للتنجيس قال ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره طبعا إحنا استفدنا من طاف على بعيد. هل يجوز الطوف الأضواء العليا؟ لا يجوز. النبي طاف عليه مش أمره عاد مباشرة إليه. في الأرض. رج الأرض. خلاص ألقى النبي صلى الله عليه وسلم ال الجمرات هو على بعيد. تأخذ من وين؟ ولا تمر جس الجمرات ده يجوز إن عاد مباشرة إليه. الأرض. شطولا طبعا النبي يقول لك النبي طاف وعلى على قدميه يبقى مفاح شطوف في هذول اللي قاعد النبي طاف هو إيه وهو على بعيده صلوا الله عليه راسينغوس يبقى لو كانت نجسة لما أدخلها النبي صلى الله عليه المسجد يبقى طاف النبي على بعيده هذا حدث في صحر رابعا الأشياء التي يظن الناس أنها نجسة الدماء وليس بالنجسة الدماء سوى دم الحيض والنفاس. دماء طاهرة على دم الحيل ودم ودم للنفاس ذكرنا ضرعا في باب النجاسات عن نجاس دم الحي أما سائر الدماء في طاهرة سواء كان دم إنسان أو دم أكل اللح من الحوال لأن الأصل في الأعلان الطهار والبراءة الأصلية مستصحبة فلا يترك الأصل إلا بنص الصحيح لأدل على ذلك منها قصة ذلك الصحابي الأنصاري الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم وقائم المصلي فاستمر في الصلاة والدم والدماء تسيل منه وذلك بغزوة ذات البقاء الرسول أخبر لما قفل رجع من غزو الزهد واللقاع منزلوا في مكان واجب فالصحابة باتوا فأمر اللي صلى الله عليه وسلم اثنين من الصحابة أن يقوموا بالحراسة المكان اللي هم هي اللي هم موجودين فيه فقام أحد الصحابة يصي فكان رجل من المشركين أخذ امرأته في الأسر فأقسم ألا يرجع أو نظر ألا أرجع حتى يصيب من المسلمين دمه واذا شوف رجل يعني مشرق وبيحاول ان هو يافي بنادره الذي الذي نظره اما الان احنا المسلمين طبعا هو قاعد في وقت الفضل يقول لك يعني نزل الله عليه لو اشتغلت سوف ادبحه عجلا اه اوزعه مشرويا او محمارا طبعا هو قاعد في الفضل كده ما مش حدي مع اول وما اشتغل ولا كصده كده بس زمان يعني بلوقتي وزيكي حتى نقول النظر يا إخوة مستحب ولا غير مستحب النظر مكروه. مكروه السؤال قال إنما يتضع من البخير وقال إنه لا يأتي بخير مكروه قبل ما تنزل لكن لو نظرت يجب عليك الوفاء وفاء بالنظر فالراجل <تصفيق> إخوة معه الشيخ طبعا إيه السهم فألقى السهم والصحاب المصنف فلما جاء السهم فيه نزع فضربه بثلاثة آخر نزع الثلاثة آخر فضرب لي الثالث لم يتحمل الثالث لم يتحمل, يتحمل. ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ لا يقضى اللي بجوال فالصاحب اللي قال الله يا بلأت في صورة وأنا ما شأنه فان أبطح عشو باستمتع وبيصلي فاندوضع بثلاثة شهاب عايز يقبع الصلل لما يجب هل الرجل يا اخوة النبي علم في الصباح بما حدث ولا لا؟ هل قال رجل انت يكون زي كنت تصلي وانت الدم طالما الدم نزل منك بقى الدم ده نجس بصلاة القاتلة؟ هذا دليل يا اخوة ان الدم ليس نجس الدم ليس نجس الناس يفتكر الدم نجس هو اصير وجرح هل الدم في الاصل فيها ولا ولا في مدم هل يسل يوصلي بها ولا لا؟ يصلي لماذا ليست؟ ليست نجسة ده لالاخر يا اخوة طبعاً إيه؟ قال البني رحمه الله ومن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به لأنه يبغض ألا يطلع على مثل هذه الواقع. إزاي تقول لو هو الرسول يعني حدث أن صعب ما أخبرش الرسول دل كلام في حراس مع عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يبغض ألا يطلع على مثل هذه الواقع العظم ولم ينقل أنه أخبر راس بأن صلاته ضلت. كما طبعا تكر الشبكاني ذلك في جلد الأوسط 165 وكذلك قول حسد رحمه الله تعالى ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم وعن بن سليم نحي الجزاء قال صلى ابن مسعود رضي الله عنه على بطني فرث وجم جزول نحرها ولم يتوتى فرط جزور والهدام جزور وصلى أيه وصلى بهذا ليه وصلى بهذا الشيء وصح عن مسعود رضي الله عنه عن أنه نحر جزورا ففرطخ بدمه وفرطه ثم وقيمة الصلاة فصلى ولم يطور الطاقة ولذلك دعا في فائدة من القائلين بنجاسة الدماء ليس عندهم حجة على أنه محرم بنص القرآن فاستلزموا من التحريم تنجيس كما فعلوا تماما في الخم ولا يخف أنه لا يلزم من التحريم تنقيس من, من المحرام أن يكون أن يكون نجس بخلاف العكس كما بينا وصى عليه في صوب السلام ثم الشوكاني وغيره ما عمر بن الخطاب الله عليه أخ ولما طوعه وهو صل الفاتح أكمل الصلاة لقطع السلام لو كان الدم نجس كيف يقمن عمر الصلاة وعمر صلى بعده لأنه لو أقطعه وهو إيه هو ساج هو يوصل خرج الدفن عور مختبوع أجمل عور رضي الله عنه صلاته وبيدها الجليل. أيضا نأخذ من الأشياء التي يظن الناس أنها ليست نجسا طوبات فرج المرأة نأخذ من ذلك من ال والذات ذلك الصحابي الراحل الأصلي كما تقدم إقرار في هذه المعيّن ولا أعلم أحد الماهد من هذا الراحل في في نجسها. محتاج العلماء على ظاهرة طوبات فرج المرأة بأن مانين الرجل عند الجماع مخالط مانين المرأة. ولو تانا منيء أنجس لمكتفى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرض بالحرق لا ممكن تقول شيء بأنه نجس إلا إذا قرر ذي نأخذ حيض والنفاس هذا نجس دم الحيض نجس النفاس نجس ما غير ذلك فالنطاب الصفرة الكدرة نحن نجلس قيء الآدمي إذا الأصل طاهر فلا ينقم عنها إلا بدليل. قال الشيطاني في السيل الجراث: قد عرفناك في أول الكتاب الطهارة أن الأصل في جميع الأشياء الطهارة وأنه لا ينقم عن ذلك لا عن ذلك إلا ناقص صحيح صارق للاحتجاج به غير معارض بما يرجح عليه أو سوي فإن وجدنا ذلك فبها نعمل وإلا بنجد ذلك كذلك وجب علينا موقف في موقف المنع. ونقول المدعي النجاسة هذه الدعوة تتضمن أن الله سبحانه أوجب على عباده واجبا وهو غسل هذه العين التي تزعم أنها نجسة وأنه يمنع وجودها أو يمنع وجودها صحة الصلاة بها فهذا الدليل على ذلك ولما ذكر عن رحمه راف النجاسات في كتاب الدور الذهبي ورآه ذكر أيضا من صحة التلاجة والخمسين يبقى الحكم أنه, أنه ليس نجسًا خلاص. سادس سابعا عرق الجنوب والحاف أسللوا كم جنوب مرحاء عرقهم النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنوب فانخنست منه فذهب فاختدس المجاق قال كنت يا أبا غريرة قال كنت جنوبا فكريت أن تجاريسك فأنا على غير الآرد فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس بخالف مسلم وبوى بخالف صحباب قال في ذلك قال عرق الجنوب وأن المسلم لا ينجس في فقه المخالف في تويجه فالحالي مثل كانت لو كانوا حكمه عرقوها ليس نجس ليس أي نجس ثامنا مهدت ما لا نفس له سائلة ما لا نفس له سائلة النفس هو الدم هو ايه؟ النفس هو الدم ما لا نفس له يعني ليس له دم زل بعوض الحشرات والحديث لها له ده, ده, ده, ده, ده إيه؟ لا تيجي أدمى ساق خلاص تيجي بع مثلاً بعوضة الحالة الدم يعدين ز منها شغلة بالكوردة من خلاص إذا خدت نظة الدم بحال خلاص طبعاً يا أخوة كذباب والنمل والعنكبوت الجراث ونحو ذلك فذلك الآن الأصل عين الطهارة ظهر أصيلة مش لصح شو نحن كنا في الأول أصل في الأشياء الطهارة وفي الحديث في حديثة إذا وقع الزبابة في إناء أحدكم فليغمسه كله وقعت الزبابة للتبوئ نفسك عافق ما تشرك إذا أردت أن تشرك إذا تغمس الزبابة بكاملة فين؟ في إناء فليغمسه كله ثم يطرحه فإن في إحدى جناحيه ذا وفي الأخرى ففي الأخرى شفاة وإنما أمر بغمس الزبابة كله حفاظا على حرطان الشرار وفيه دليل الطهارة وممن من قال بطهارتي ما له نفس لو سائلن او بركات بنت الدين الديبيه ملتقط الاخبار والشركان في شرحين الاطال وصنعاء في سبت وصوم السلام الشيخ ضعيف ده ده خصوصا نعم حديث ضعيف ده البخاري مش عليه حديث البخاري لذلك إحنا طبعا بعض الناس قالوا ردوا الحديث ده حديث زباب قال لك يعني ايه الارض ده زبعه تنزق وطبعا وكيف يدوس بعد الأرض كيف هذا إحنا من أقوال الرسول قالنا صقر ونفسه يشرب عن صقر الذبابة ونطلعه ونشرب. لكلام مين الرسول صور الحديث في أعلى درجات الصحة شوف بعد يبخل حد علميًا سبعة ثلاث العلم الحديث حسب تين الدموع الجسم على كين بتحمل على إحدى جناحيها ميكروب يعني على الجناح الآخر بتعمل أنتيفيرس مضاد ميكروب. وبما صقر في إحدى جناحيها اللي فيه الداء فتشرب هذا فتشرب هذا الدواء فيضورك لذلك قال تُسقِد لي عشان تعمل معادلة لهذا الشراب حتى لا يؤذى الإنسان ولا ولا يُصهر هل أنت مصدق عشان العلم أثبت ولا عشان الكلاب الرسول؟ ما يعني عننا العلم أثبت أم لا يثبت؟ لكن هذا بنستأنس به لكن المسلم يصدق وكلب إن كان قال صدق صورة فصح البخاري ما نقول فيه إيه نقول في شيء بعد كده أقوى إزالة النجاسة حكم إزالة النجاسات طبعا حكم إزالة النجاسات هتكلم في أربع إزالة النجاسات نتكلم عن النجاسات وعن ليه؟ عن أقسام ليه؟ أقسام حكم إزالة النجاسات في أربع هتكلم في الأمر الأول حكم إزالة النجاسة حكم إزالة النجاسة فرض قال ابن حزم وإزالة النجاسة ما الله تعالى بإزالتها فرض دون فرض عليه على فرضوا على الإنسان. رأيكم؟ وقال وهذه مسألة تنقسم أقسام كثيرة يبعها إن كل شيء أمر الله تعالى على رسال رسوله صلى الله عليه وسلم باجتناب أو جاء نص بتحريم أو أمر كذلك بغسل أو مسح وكل ذلك فرض يعصى من خالفه لما ذكرنا قبل من أن ضاعت تعالى وضاعت رسوله صلى الله عليه وسلم فرض إذا اعتبر المحب يبحو من زلت الثانية قاعدة جليلة جامعة في تطهير النقاسة جاء في السين الجراب وقالت أوصلة 24-42 والواجب اتباع الدليل في إزالة عين النقاسة فما ورد فيه الغسر حتى لا يبقى منه لون ولا ريح ولا طعم كان ذلك هو تطهيره الشرعة لن يغسلوا يبقى نعمل إيه نغسل وما رد فيه الصب وما ورد فيه الصب والرش والحث على المسح على الأرض او مجرد المشي يعني المره دي فيه الصب أو الرش زي المطر زي بول لمين الصبيه ده مطر طيب او الحات زي منيك او المسح على الارض خف زي النعل اللي اصيبه النجاسه او مجرد المشي على ارض ظاهره صب المطر صب المطر خلاص كانت ذلك هو تطهير مقدمه السنه ان النعل الذي يصيبه القدر يطهر بالمسح وهو من المغلّظة صناحاً هو قلنا أصابته نجاسة مغلّظة ورسول قال لنا ينقر به بنتبسّد للسان إيه صحيح فحطه في الأرض بسّد هل كده نحن ورد من هذا التطهير اتبتوا بالمرأة قبل ما تمشي بالشارع يتأخذ نجاساته قال يطهره ما بعده طهره ما, ما بعده وكذلك ورد من التوب إذا صاروا والقدر عند المشي على عدد قدر أنه يطر المموض أو يطهر المموض على الأرض من ظاهر رقب بعد كده فالأمر الثالثي يزالت النجاسة فاضح الأمر الثاني قاعدة جليلة إن ما ورد تطهيره بالماء يطهر بالماء ما ورد نضحه ينضح غسله يغسل دنكه في الأرض يودك في الليل في الأرض ثالثا تطهير النجاسة أول شيء فالعذرة أو الغائد عذر وليء الغائد وزاب عند الاستنجاء بالماء أو الحجارة ونحوه يوزف بالماء أو الحجارة أو نحوه زي مثلا او الفوط او مناديل خلاص يجوز يجوز هل يجوز مثلا نحن لو قلنا مثلا شيء صلب حجر والخشب وكل هذا ايه كل هذا جائز فلقوله تعالى فيه رجال محبون أن يتبهروا قال هذه نزله يمين في أهل مسجد قباء كانوا يستنجون بالماء فنزل في هذه وحكمون عليه إيه؟ أن يتضحروا إذا كنت النبي ماذا تصنعون؟ قالوا تضحروا بإيه؟ بالماء وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء وأنا غلام معنا إذاوة إذاوة من جلد صغير فيه من ماء يعني يستنجي به رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى هذا لا يستنجأ بالماء يبقى العذرة الغائط يزال بالمين يزال بالماء أما الحجارة فلقل الله صلى الله عليه وسلم لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار يبقى لو أن يستمر مثلاً ورقة أو المدينة أو حاجة لازم ثلاثة يتقلوا ثلاثة يتقلوا ثلاثة لكن بعد ذلك لو وجد أنه لسه لم ينقطع البول أو لسه يزيد عن ثلاثة لكن يكون, يكون ويتراند لكن أقله ثلاثة لو أحجار أقل بثلاثة أحجار إن احتاج لذلك يزيد بس يكون الزيادة زيادة يستحب على كل زيادة ويطرد وأما ما يسدع من حجارة كورقة نحوية فانه مستنفق من عدة نصوص ما يويه أبو, أبو, أبو, أبو غريل رفض الله عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج الحاجات فكان لا يلتفد فننوت منه فقال ابغني أحجارا أستنفذ بها أو نحوه ولا تأتيني بعظم ولا روح ولا روت. يبقى روات يجب بعضم وليه لأن الرسول بين أن العظم والروث هذا قال إنما هو طعام إخوانكم من الجن العظم طعام الجن والروث إنما هو عال في دوار بهم ورث الحديث عن البيض صلى الله من يسا لو لحم فذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه قال إنه يعود أوفر ما يكون لحمان عد من مطعام من الجن في المسل يقول أوفر ما يكون أوفر ما يكون لحمان لذلك لما جاء بعظ ورمث ردهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه طعام مخباركو من الجل يبقى الطعام العظم والرمث لدهاد النمى وعلفه إذا واب طيب بعد كده من الكابير تطهيره نجساد دم الحاجد وتطهيره دم الحاجد من الثوء بحكه بضلع ضلع طبعا ما نقوله هو يعود وغسله بماء وسد ماء وسد السد ذا يعني ذا الصبو بيته يبقى يحق الدم الحيط إذا كان في الصور يابسة ثم بعد ذلك يغسل بماء وسدر يعني ماء ويأيه؟ ماء وصور أو نحوه ثم ينضح الماء في سائر الثور على بقية الهي؟ ينضح الماء على بقية الهي؟ على بقية الهي؟ انتغسلت المثال ثم ينضح الماء على بقية الهي؟ على بقية الثور لقول النبي صلى الله عليه وسلم ركيه بضلع خلاص واغسليه بماء وصدر بالعوض طبعاً الليل الضرع في اللي فيه عجاة عنه أن خول بنت يسار فقال الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لرسوله إنه ليس لي إلا واحد وأنا حيض فيه فكيف أصنع قال واغرت فاغسليه ثم صلي فيه نشف كما تفهم فاغسليه فقالت فإن لم يخرج الدم قال فيك غسل الدم ولا ضمعك أثره وهذا طبعاً قال الشوكاني ويستفاد من قوله ولا يضوء في أثره أن بقاء آخر النجاس التي عصر إزالته لا يضوء لكن بعد التغيير بزعفران أو صفرة أو غيرها حتى يذهب لون الدم لأنه مستفر ربما ينسبها طرعا ما الرعاو إلى التقصير في إزالته يعني إمرأتي في ثوبية دم حيث في غسلته بصبور لكن بقي أثر الدم بين البلد شيء أصفل في الثورة أو مكان حكم هذا خلاص أصفل طاهر أصبحت مش لازم تزيله عم أشمع ما جاء بشيء أثر النجاس لا ليس إنما الأمر هو يغسل يغسل جهيدا بماء والصابون أو شيء مظاهر ثم بعد ذلك خلاص يصدر يغسل فيه ولا هو إن شاء الله فيه في ذلك يبقى دم الحال لابد يا أخوة يغسل فإننا من الشرع بهذا خذنا الجور الغائط يجي سنه يسنجي بعقم أو بعقم ف ب بأحجار أو ما يقومه أو ما يقوم المقام أو, أو بالماء بالنسبة للدم الحي الدم الحي حك إذا تم في فيتو ثم بعد ذلك يغسل لو بقي أثره ما شيء ما شيء طبعا ثالثا الإناء الذي ولغ فيه الكلب ويكون ذلك بغسل سبع مرات ولاهن بالطرا يبقى تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكل خل بقى عشان أنا ما عديك في في الاختبار اقول لك ما حكم تطهير الأشياء آتية إناء ولغ فيه كلب. توليد خطأ خلاص يقص خمس مرات في خطأ برضه يوكسر. ست مرات سابع. خطأ يحرق. يبقى يبقى يقص سبع مرات ولا ون ولا ون بالطراف حوط عليه بالرسول صدقوا قالوا لو يغسل سبع مرات ولو هون بليه؟ بالطرع وطبعا أثبتوا يعني في, في العلم من هو قالوا بأنه لا فيه ميكروب لا يطهب إلا بالطرع لا يطهب يعني جابوا كل أنواع المزيلات والمساحق والقسروا كل حاجة ويجب المكروب ما يزيله إلا الطرع صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الرابع البود وياطول البول عموما بالغسل دليل على ذلك قالوا الجارية يوصر. يوصر. بول الجارية يغسل يغسل بول البنيو ولكن بول الصبي لم يقف فيه راسا لانما ينضح فاما لازم تجيب الضابط ترى الفقي دلوقتي لان الفقه مش مدوش بول الصبي ينضح لا لازم تبقى دقيق ما لم ما لم يطعم يطعم على الطعام يعتمد على مين على الطعام لكن بيرضع مثلاً هو شيء يسير هذا لا يقول إنه بأنه ويأيه بأنه ويأكل هذا وفي حديث في المقيس احصن رضي الله عنه أنها عادت بابن الله الصغير وكان أكل الطعام إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه ورسوله الله عليه في حجري فباله على ثوبه فدع الماء فنضحه ولم يغسله وأما الأرض التي يصيبها البور فيتم تغييرها ما يبلغ عليه من التراب وإلقائه ما يصبه على مكانه الماء لحديث العربي للجبال المسجد البخاري ومصر نقول أنه ليه أخذ التراب التراب في البلد يرقص بعد يتكى بالماء في رواية عبدالله بن معقد من مقرن قال صلى يا عربي مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة وفيه وقال فيه جعل النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما بال عليه من التراب فألقوا وأهريقوا على مكانه ماء قال مكانه الخامس إزالة الأزه من الذئي الذئي آخر شيء وهو آخر شيء في الإزاء ثوب زين لي زين ثوب هذا بالنسبة لمن بس بس المرأة معروف هل الرجل يلبث ثوب على أم ولد لإبراهيم عبد الرحمن بن عوف أنها سألت من سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم إني مراء حبيب ذيي وان في المكان القذر فقالت المسلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطهروا ما بعده بقولك في تطهير ذي اصاب المرأة تقول ايه مطهرهم ما بعده بعد كده الوجه يظهر بالايه بالغسل يظهر بالغسل المذ يظهر ما لامس مطهره ما لامس الفرج من والانثيين بالغسل قولي صلي الله على سيد الذكر وامثاله طبعاً يظهر من الثوب يظهر من الثوب من النظ واليه والرش زخة يظهر الماء صاب البدن يغص صاب الثوب مولك كيفية تضييد الماء وتضهر من الماء وليه ما صاب البدن يغص أما صاب الثوب ينظ الراح الوادي يغص البو يغسل الغائط يغسل الحيض يغسل وادي بيقوم يطهر بعد اليوم بعد البول بعد كده اثالثا من جلد الميت جلد الميت فقيركم بدبغها بدبغ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الاهاب فقطه طهوا حديث في صحيح مسلم لما نقول يا اخوه بركه الفقوب بالنسبة لجلد الميت هذه قال العلماء جلد ميتة مأقول اللحم مش الخنزير ولا ولا الكلب وإحنا بعض العلماء قالوا بيجواز مش الإسلام قال بأنه بأنه لا يجوز الإشتباه به يعني قتيله ولا قلناه نبيه بينما هو ميتته مأقول اللحم جلدها يطرد من يطرد الدماء بعد كده إخوة إذا وقع الفأو في السمن ونحوه يلقى الفأوة وما حوله ويؤكل السم وما شابهه إذا لم يكن في السم المتبقي أثر من نجاسة من ضعم أو لون أو رائحة بص يا أخوة حلاء السم يأخذ حكم الماء يأخذ حكم ليه؟ الماء سقطت فأوة في, في سم هذه الفأوة التي سقطت إذا غيرت اللون أو الطعف أو الرائحة يبقى حكم ليه؟ فكل خلاص هل لم تغير؟ فبنطرح الفأرة وما حولها زي كذا السب مثلا يعني متجمع المسمول لم يكن سائل وجب سقطت فيه بنشيل الفأرة ونشيل ما حولها سو بعد ذلك ندفع منين ندفع من, من بعده ساقطت وشيء قليل ولكن في في برميل وهذا الشيء قاهر لكن إن غيرت أحد الأوصاف مثل الماء بالصد مثل مثل الماء بالكامل العاشق إذا كان الماء كثير وقعت فيه وقعت فيه نجاس إذا كان الماء لم يتغير بالنقاسة فهو ظاهر وإن كانت عين النقاسة باقية أقذت منه المزحة والقياد جاء فتاوى سورة رحمه الله عن بئر وقع في كلب أو خنزير أو جمل أو بقرة أو شاء ثم مات فيها وذهب شعره وجنده ولحمه وهو فوق القلتين فكيف يصنع بفاجار الحمد لله أي بئر وقع فيه شيء مما ذكر أو غيره إن كان الماء لم يتغير بالنقاسة فهو ظاهر فإن كانت عدم نجاسة باقية وزعت منه بياد وسائل الماء وسائل الماء ظاهر أما إذا كان الماء قد تغير من نجاسة فإنه ينزحه منه حتى يطيب وإن لم يتغير الماء لم ينزح منه شيء يعني سقط في بيت ميته وطبعاً أصبحت البيري نعمل ايه ننضح من البيت ننضح منها إلى أن يطيب الماء في بغير اللون ما فيش تغير الصعم ولا ايه ولا رايح يفعل استخدمه نعم ما استخدمه هذا ايه نعم داخل الإسلام. بعد كذا الحادي عشر الماء القليل إذا تنجس يكثر بالمُكاثر. معناه إخو ماء قليل ونجس. ماء قليل نجس. عايز ماذا؟ ماء طاهر. عاملين فيه؟ أزود, أزود عليه ماء بالمُكاثر. أزود عليه ماء لغاية ما تزول الرائحة والطعم والين وإن لو زال الطعم ولو ما رائحة أصبح الماء طاهر مش أص الأصل كان نجس لكن الإنسان وضع عليه ماء ثاني كثير. يبقى يظهروا يميل بالمكاثر وتضهير الماء بيكون بلاي يكون بالمكاثر بعد كل أفضل طبعا قالوا ايه حبل الغسيل. هذا طبعا قالوا صعب مثلا غسره ولا قال غسل الشمس والريح وإن كان سكا يمكن مسحه في وفع الهجسك مثلا يمسع ايه في ان الماء الشمس يبقى تنزل عليه تظاهره ان ربما وضع عليه شيء نجس. وضع على هذا ايه او سقب عليه شيء ميت ولا حالي شيء نجس عليه الحق الغسل. بعد ذلك يا إخوة إذا استحالت النجاسة في الماء ولم يبقى لها أثر فإن الماء ان الماء ضعور. قال شبه السيم والصواب هو الأول وذات الخمسة أقوال في المسألة وقال في الأول لا ينجس وأنه متى علم أن النجاسة قد استحالت فالماء ظاهر سواء كان قليلا أو كثيرا وكذلك في الماء كلها وذلك يلأ أمر الله تعالى أباح الطيبات وحرم الخبائي والخبيث متميز عن الطيب بصفاته فإذا كانت صفات الماء قد وغير صفات الطيب دون الخبيث وجب دخوله في الحلال دون الحرام وما يبين ذلك أنه لو وقع خمر في ماء واستحالت ثم شربها شارب لم يكون شاربها الخمر يعني يعني صارت نجاسه في في والنجاسه دي ما استحملناش في في الاناء دي خلاص مش باين هل حكم ماده ما اكتسبه ولا لا, لا؟ سيقول لك لو, لو نزل ماء خمر في ماء وليسين شرب منه لكن الخمر ما شفهاش في هذا الماء ولا في هذا ليه؟ هل إبقى صاحبها شرب خمر؟ قال لا ولا يجو علي حد الخمر وإذا لم يبقى, إذ لم يبقى من طعمها ولونها وريحها وصب لبن امرأة في ماء لبن امرأة صب فيه في ماء واستحال حتى لم يبقى له أثر وشرب طفل من ذلك الماء هل يصير ابن الله فقط أضعه؟ من تغير وصفه خلاص أصبع ما ما اصرح ان لا لا لا اظهر لون ولا طعم ولا ولا رائحة ريحه طيب وقال شيخ السمره من بدار وعلى هذا فبخار النار المقاده بالنجاسه طاهر وبخار الماء النجس الذي يجتمع في السقف السقف طاهر طيب وسئل عن استحاله النجاسة كماء السرج يعني القذوات أو الم... الم... النجاسات خلاص آه... النجس يصيبه الريحة او الشمس فيستحيل تراب هل تجد الصلاة عليه فذكره أن فيها قولين قال مذهب مالك وأحمد أحدوهم أن ذلك ظاهر فقال أبي حنيف وأنا ظاهر وغيرهم وهو قال وهذا القول الراجح يعني إحنا ذلك قلنا معلجين نجاسة فحرقت النجاسة فأصبحت تحولت من نجاسة أصبحت إيه؟ تراما حكمها تراما نجاسة استحالت مع أصباح التراما حكمها خليت غير الصفة. تغيرت صفة هذا ليه؟ غيرت صفة هذا هذا الشيء. رابعا اه انا اتكلمنا في طبعا التطهير. ان يجدنا تكلمنا في اربع امور. حكم التطهير صح كده? كنا واجب وفرق. الثاني كنا ان ما ثبت التطهير هو بالماء يضهر بالماء بالمس يمسح. وانت غير سي يمسح يمسح يمسح. يمسح يمسح. ثم تكلمنا عن ايه? كيفية التطهير وده رابع ايه? ده رابع امر. وهو الماء هل الماء متعين في إزالة النجاسة؟ هل عندنا مزيل نجاسة بالماء فقط؟ هل الماء متعين لإزالة النجاسة إلا ما ورد فيه النص الثوب لطهيره النور على أرض طاهرة والنعال بطراء وأحوى ذلك قال الشافعي والحق أن الماء أصل في التطهير لوصفه بذلك كتابا وسنة مطلقا غير مقيد لكن القول بتعيينه وعدم إزائه غيره يوضبوه وإيش إحنا أي شيء قاهر يدفع نحنا؟ جبت ماء صابون ورسلت جيل ما يوشه ده هذا ليه؟ خلاص استحالت النجاسة وخرجتها الله وانك لازم تجيب ماء مطلع وماء ضاع عشان تغسل به خلاص مسح النعل وفرك المني وإماطة ومضخب إدخل ونما يدل على أن الماء لا يوزئ في دم الحي على أن غير الماء لا يوزئ في دم الحي قوله صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء فإنه مفهومه أن غير الماء لا يكفي تأم أنك في الحيض لا بد من الغسل بالماء صحبة. آآ الله ومحمده. اشتركوا وقعتوا وليك. آآ الشي حضر عن معناية ان شاء الله فكلت ثلاثة الحضرات. ننخل في الوضوء والوسط شاء الله بنتمتع كده من حضر. فان الشيكة وليك ان شاء الله طبعناك ولو في اي اسئلة لذلك يعني بعض تكتب بس أورقة ونحاول لو في وقت يعني في أي يوم يحاول يجيب على الوديد والسلام أشترك الله محمد الإشارة لنا الإعلان أستغيرك